111. إن الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون علينا 112. أفمن يلقى في النار خير أم من يأتي آمنا يوم القيامة اعملوا ما شئتم إنه بما تعملون بصير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 111. قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء 112. والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى 113. أولئك ينادون من مكان بعيد ولقد آتينا موسى الكتاب فاختلف فيه 111. ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم وإنهم لفي شك منه مريب 112. من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد 113. إليه يرد علم الساعة وَمَا وما تخرج من ثمرات من أكمامها 110. وما تحمل من أنثى 111. ولا تضع إلا بعلمه 112. ويوم يناديهم أين شركائي 113. قالوا آذناك ما منا من شهيد وضل عنهم ما كانوا يدعون من قبل 111. وظنوا ما لهم من محيص 112. لا يسأم الإنسان من دعاء الخير 113. وإن مسه الشر فيأوس القنوط 114. ولئن أذقناه رحمة منا من بعد ضراء مسته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 111. ونآ بجانبه وإذا مسه الشر فذو دعاء عريض 112. قل أرأيتم إن كان من عند الله ثم كفضتم به 117. من أضل ممن هو في شقاق بعيد 118. سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق أولم يكفي بربك أنه على كل شيء شهيد ألا إن 119. في مرية من لقاء ربهم ألا إنه بكل شيء محيط